سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أهذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد سورة الحرف قاف سجسم الربين ذا حنين الحنان أحق القرآن معجوز التعجف المديوش غرصا يوني لكسنة ننظر هل أشقرنا الكفار أذوى بذل عجيب أذران مرنمث نقل ذكر أذنكر فين الشغرين تبعاد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر المريج. نعلم ذا شوث السنغاس أرقى عذي السن سلموث حفظا كل شيء أنا مديوس الحق سيدفنت نهني خرفنا سنرمور أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وجيناها وما لها من فروج ولرضمضناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ارذرنا لجنين ان ليس نفي في نفنام ان زين يوريش عشق حقيق ارقان ام خشن نسمغد ذي سكول الصنف ونفذران أتي الصفرح ذي الشان يكن يسمك ذي يكن للعفذ تثفن والرب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخلة باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج نفكة دمان ذكهمني وذي يسعان البركة نسمع دي يسن الجنانات ذي الحبوب يتوام هارن يبقى تزانثين علي يزانثين التجور نثمر أسعات الاثمر أنببا أمن ضرر القلعبات نحيا دي يسن القاع يموتن ثقردعين أكنا في يوم القيامة كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان روط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسول فحق وعيد أكس شدف رنبيان قفرنسن القوم النوح الذي مولان الرس أكس شدف رنبيان الرقم من عدد فرعون ذويس مثل أنلوط أكني مولان الأيكا التشور يمراجن أكني الرقم من توبع ذاك الليل ذي اليابن يحكم تستمورا مرس كدفن الرسول إلى حقيثن لعتبيو أفعلينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا لنشأ ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه محب من حبل الوريد اني زي النعيا وشو رقم جوالو لا نهنهم ار من الشماء غفخر قيدت دون البعث يوم القيامة اقرغ نخرق الانسان نعلم من شو كنت خميم اذنك لك قرف ورش اكثر إذ يتلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الله لديه رقيب عتيد مستطفن الملايك أين كن نجخ الدم غفو يفوش تزر ماض كل ورشد انطق غرس عشسه جام أكنا تفسب وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد مد يسوح الحر الموث استيفتش مشيد الكتب هاثان ويني كتر قراض امر صودا للبوق اذوي النقدس الخوف وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطاءك فبصرك اليوم حديد الله أكبر أدسك الثرويح في ذس ونرتي دي نهرا ونرتي شهدا فلس ويني تخذم الله أكبر أدسك الثرويح في ذس أدسك الثلينيك أستجني زرخي قواع قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار حنيد من ناع للخير معتد المريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد أزديني وفقيس دي المليك أثنو السياغهجان أزديني ربيا ذكر فغر جهنمان كل الكفلو والملام يزقد في فريض الخير في المعتدين ذا الشكاك وانك في اشتوقا يربي ويظمن الشام يجرفك ذراع تبعران قال قرينه ربنا ما اضغيتوه ولكن كان في ظلال قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بغلا من للعبيد اجديني وارفقيش شيطان اذابنا ولشفرغ لا مانفني شي قيلان وضررنيثم قرات اجنديني ربي بركثر خصم الذاتيه ياخي نكيني مزورغوند اين نركني سجودن اول غرور يجسب يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأجلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ السن مرسيني تشتور جهنم أجدنيا تشتور جهنم أدس وقرب الجنة يوذي اللاندر الممنين نستهدو ثبعي درع دازن دينين أذوع إذ كل يوان إكتسوفن والربيان إسحافات غف الدينيس من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيب وإنه يجتغذ نحنين سكن في ضراره يسد سور يتغال يعني يتتوبه حش مثل جنس سلمان ذويني ذا سيد من غرص أين فغانديس أدنى النزية صغرنا وكمهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد أهل من محيص ان في ذلك لذكرى لمكان له قلبنا والقد سمع وهو شهيد اشحر ذل جيل سنقر قبرنس ينادي ودايش ان قوى اكثر نسن من سن ولي نظرا باش مورام ورث لثر ود ال موس وجم مره د سمش فيم وينكشان راقش نا يشك في فهم الزوغ مش ولقد خلقنا السماوات والرض وما بينهما في ستة ايام وما مستنا من الغوب نخلقي نوان ثامورث لحليلان جرسا ذي المودان ستيام مبرمن حس سعقو فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليلة فسبحه وإدبار السجود أصفر غفين هدرا سبح الحمض الضبابيه قبر شرق الجيطيج وقبر مريغ ركن ورد الجيض سبح يس أن ندفر الظليث واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحدي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق لرض عنهم شراعا ذلك حشر علينا يسير أسرد السن ما يفرح بالراح ذقم كان دي قربا السن مرد سرن إلى عيض النشتذج أذو النيدستفق نقزيحوان أذن كنقى حقون النق ثغرين غرذا غرنغ أسن القعمة شقق في اللشن أذن سغوالا أذن إذا نجمع يسهر نزه في اللنغ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أذن كنقى عالمنا في الصح سويدا لذقرا فتشف اللسن أرشت سييف السم كثير كان سر القرآن ونيوقاثن العقافيو